لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام بيمن للناس للحج ربي صل وسلم على خير خلق دينا سيدنا محمد الذي تقرن الله للخير انثل الثريات للموت ربي على الكريم مع مناسبة كريمة أدت معنى الوجود لمحمدية الأرض فقد أولد صلى الله عليه وسلم عاما فيه ذلك العام الذي حفظ الله به بيته من أن يهدن وفيه أولد صلى الله عليه وسلم بيظاما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 وشفر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وجعله أجلا بما أمده به من طاقات وملكات وإمكانيات أن يكون قليطة الله في الأرض يفلحها ويعمرها ويرشهها بما أمده الله من للإمكانيات ذلك الخلق الذي نحفت الكون وهو سيد يتميز بشيء خاص هو فكرة وبذلك الفكر استحق السيادة على سائر أجنات الكون حيوانا أو نباتا أو جمادة الحق الشيطان الله تعالى خلق الإنسان وجعله متفاعلا مع الزمان ومع المكان فكل حركات الخياة التي ينظمها منهج الله إنما هو تفاعل بين إنسان وزمان ومكان وقد شاء الله أن يخصطي من الإنسان من شاء وشاء الله أن يخصطي من الأزمنة ما شاء وشاء الله أن يصطفي من الأمكنة ما شاء فهناك اكتفاءات لعناصر الحركة في الزمان والمكان ضرقين للحبل واستفاء الله لبعض خلفه من الناس واستفاءه لبعض الأمكنة واستفاءه لبعض الأزمنة لا يعني تجليل المصطفى على مصطفى الله عليه وإنما يؤمنون من الاستفاءة الإنسان إنما شرعه الله على الاستفاء منه في كل إنسان فهو حين اختار من الخلق رسلا اختارهم لا ليذللهم على بقية الخلق ولكن ليجلوا بقية الخلق على مراج الحق من الخلق وكذلك حين يستفي بعض الأمكنة فهو لا يستفيها تدليلا لها وإنما ليشيع اصطفاؤها في كل الأمكان وحين يستفي زمنا من الأزمنة يريد الحق أن يشيع أثر اصطفائه على كل الأزمنة وبذلك تكون الاصطفاءات في الإنسان أو في الزمان أو في المكان مرهدا بها أن يعم اصطفاء في كل إنسان وفي كل زمان وفي كل مكان والحق سبحانه وتعالى حينما من منهجه السماوي نظم به حركة ذلك الإنسان لأن الإنسان بمطلق إنسانيته بعيدا عن منهج الله كما قلنا سابقا دائما ينعتذ الله بلغز الكبد وبلغز القطران وبلغز الهلع إذا كان إنسانا مجردا عن منهج الله أي أخذ خلق الله له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 ولذلك استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحق وتوافوا بالصرح فليخرج الإنسان من خسران إنسانياته المجردة عن منهج الله يجب أن يتمسك بمنهج الله حتى لا يكون موصوصا بالخسران كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ما هو من هو ذلك الإنسان الذي يطغى؟ إنه الإنسان البعيد عن منهج الله أما الإنسان المتمسك بمنهج الله فإن كل نعمة من نعم الله عليه تزيده سواضعا وتزيده ثكرا وتزيده عرفانا بجميل الله عليه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع ذلك هو الإنسان المطلق عن منهج الله أما إذا كان إنسانا مقيدا بمنهج الله فإنه لا يكون هلوعا فإذا مسه الشر لا يجدع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 ونحن بشر نعرف هذه الحقيقة في كل ما تنتجه المضانع من مطنوعات فالمهندس الذي صنع الصنعة والذي يضع لها كثالث ثانث فإذا من الإنصار ومن العقل ومن المنطق أن نترك لله أن يصنع قانون قيانة ذلك الإنسان الذي خلقه فصنع إنسان قانونا ليصن إنسان أو لنظر حركة الإنسان اجتياج على ذلك الخالق الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينظم خركة الإنسان في الوجود نظمها تنظيما مستوعبا يستوعب كل زوايا الوجود وحين يقبل الإنسان على المنهج الذي وضعه الله لخيانة ذلك الإنسان ليحقق مهمته كله عباده ولكن المؤلفين حينما تكلموا وقسموا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 ويقصون العبادات بيقوم الشعير هذا تقسيم علمي ليس واقعي وإلا فكل أمر أميرنا به من الله كم فيه هو عبادة صلى الله عليه وسلم بمنهج إلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قص علينا تميدا عن سائر جسالات قص علينا شيئا وهو طولد صلى الله عليه وسلم لجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً إذن فتلك السفوصية لم تكن لرسول قبل فكان الحل حينما يريدون أن يعبدوا إلى الله أن يعبدوا الله وأن يكونوا في حضرته يذهبون إلى مكان خاص يلتقون فيه لله لأجل صلواته ولكن الحق سبحانه وتعالى خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأرض لها مسجداً وطهوراً إنذانا بالدماج العبادة الشعائرية بالحركات الإنسانية في شائر الحياة فلا يجب أن تمتصل عبادة شعائرية عن عبادة حركية في الوجود مهما كانت تلك العبادة معنى ذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالمنهج الجامع الذي يعتبر كل تكليس فيه من الله عبادة لله فالذي يبرأ وفي ذكري الله عبادة والذي يصوح وفي ذكري الله عبادة والذي يتعلم وفي ذكري الله عبادة والذي يعلم وفي ذكري الله عبادة كما يكون يصليا رقما هذا معنى قول الرسول وجعلت لي الأرض مزددا وطهورا اختار الله سبحانه قبل أن نقول أثر والاستيار نقول إن العبادات بالمعنى الذي قاله الفقهاء إذا نظرت إليها وجدتها أنها هي الشهنة التي تدي سلك الإنسان المخلوق بالرب الخالق فالصلاة دعاء من الله وحضرته في كل يوم خمس مرات الذي يدعى لحضرة ربه وخالقه خمس مرات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 ليفرض سيام هذا السيام يخرجك عن إلث ما اعتدت من شل طعام وشراب لأن الإنسان إذا ما نشأ على أن هذا الطعام محرم على الإطلاق وهذا الشراب محرم على الإطلاق ربما كان ذلك فأصبح عادة تصنعه على أنه عادة وقد تأمث من الشيء المحرم لأنك لم تعتد فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يأتي في شهر من العام ليقول لك ما ألفته وما عكبته من الطعام تقرب إلي بأن تتركه لأمر أعتدت أن تتناوله إذن فالمحرمات في امتناع عنها جاهدا ولكن المحللات لها امتناع في ذلك الشهر حتى يخرجت عن إلك معكب لأن المحرمات ربما تكون قد جمدت على كراهيتها أو جمدت على أنك لا خلف لك بها نفع فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يأتي ليجربا إيمانك ويجرب امتحانك ويجرب كيف تتخلص من شهوتك التي اعتدت كل يوم أن تفعلها في صعام حلام لك في كل يوم أن تتناولها فبعد ذلك وهذا النسك إذا نظرنا إليه وجدناه النسك الوحيد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 ومن الممكن أن يتقرب إنسان إلى إنسان بأن يهدي بعض ماله إلى من يحب ذلك الإنسان يشتروا للف إيش يعطيها إلى من يحب ذلك الإنسان قد يتقرب إنسان إلى إنسان بأن يحج إلى بيته كل يوم لغسج الإسم في سجل الله إيه؟ ولكن ما رأينا أبدا في أعراف البشر أن يتقرب إلى واحد بصيام أبدا لماذا؟ لأن التقرب بالصيام بالمخلوق يتعب المتقرب إليه أكثر مما يتعب المتقرب لأن معنى ذلك حتقول له أني والله حصول السهر ده حب ليك معنى ذلك أن الذي تتقرب إليه بالثيان يجب أن يظل ناظرا إليك في لسى الشعر هكذا تعذوك إلى عشر سهر بتأكل لن تقول شرك شخص ما تشرارش هذه مسألة تعذب المتقرب إليه أكثر مما تعذب المتقرب وهذه مسألة لم يتعبد أبدا أحد لم, يتعبد لم يعبد أحد أحدا بأبيه ولذلك امتاز ذلك الصوت لأنه خرج عن كادر الجزاق الله قدر لي كل عمل من الخير كادرا وبعد ذلك أنا الصيام ده دا مش داخل الكادر الصيام ده قرر ملكي أو قرر دجوري أحد الأجر كما قادر الصيام لي كل عمل منه ده ملكه إلا الضوء فإنه لي وعين أجلي ما كل جزاء قال لك لكن يبقى محدد الجزاء ولكن الطاو مفروك الى ايه الى وجود الحق قرر فيه ما ايه ما يعرف اذا تفسير لهذه الماديه اسمه وجود اهل من الوان التقرب لاه وبعد ذلك ياتي الحج إلى بيت الله المسجد الذي لا يتكرر في العمر فرضه الا مره واحده وكان الله صنع لي تقرب وعبده وثاني تتكرر في اليوم وتتكرر في الأسبوع يجمعنا في جمعة وتتكرر في العام في نصوم شهرا وتأتي مرة واحدة في العمر لنزوغ بيتها هذه المسألة تعطينا إن الحج تمام المناسك وأنه قيّد ثلاث حريات حرية حركة وحرجية اختيار الزمان للحركة لأنه لهم زمان مكسوس وحرية مكان للحركة لأنه لهم مكان مخصوص. هو بذلك استوفى كلمة منشي التحرّف في الإنسان إن إنما أنه طبيعة التقميل أو طبيعة التأليف الفني جعلت العلماء عندنا في الإسلام يقولون ذلك باب العبادات وهذا باب المؤاملات ويعنون بذلك أن العبادات هي الأمور التي شرعها الحق سبحانه وتعالى لتقرب العبد الواضح وتعيشه دائما في فكر به وتعيشه دائما في ذكر الله بأنها تقبره بعبادة لا تقول إلا لله فخص ذلك باسم العبادة أما المعاملات فأمر يوجد من مؤمن ومن كافر فالكافر الذي لا يؤمن بإله لا يوجد له في نظام حياته من تقنين لنظام إسراته ومن تكمين لنظام مجتمع ومن تكمين يزغاند مع الإنسانية ومن تكمين لعلاقة دولة بدولة وإن لم يكن مؤمنا بالله إذن فكلك نشاطات ضرورية للإنسان باعتبار أنه إنسان لا باعتبار أنه متدير ولكن السماء لها مهلة في الأولى ولها مهلة في الثانية فالأمور التي سماوها الفقهاء وعبادات يعنيون بها أنها الأمور التي خص الله ونسه بأن يؤبد وتلك أمور لا تأتي إلا من المعبود فليس للعابد أن يقترح على المعبود لون من العبادة يتقرب به وإنما ما قاله المعبود تقرب إليه بكذا فذلك إلزام بأنه لا يتقرب إليه إلا بهذا السيد أما النشاطات الجهنية في المعاملات وفي الأمور التي تردق قانون الحياة فالنشاط الجهنية مطلق وغاية ما في الأمر أن السماء تتدقى فالنظام الصالح لطبيعته تبكي والنظام الفاسد لطبيعته في الغيث والنظام المشتبه تعدله أما العبادات فلا تكون إلا من الحق سبحانه وتعالى فالأصل في العبادات أنها معظمة ما لم توجد من الشارع والأصل في المعاملات أن تكون موجودة إلا أن الشارع يطر الصالح منها ويوجد فاسد ويعدل المتشابه فليس لعقل بشري أن يبتكر طريقة من العبادة ليعبد الله وليس له أن يطورا عباده وليس له أن يزيد فيها شيئا اللهم إلا أن يتطوع بالزيادة فيها بشيء من جنس ما تعبده الله به طرد الله عليه خمس صلوات فليجعلها عشرين إن وجد قربه من الله حلو إن وجد قربه من الله مشجعا فلبنه أن يذكي بقدر مفتوح فليزد تضوعا على ذلك القد ما دام قد حلالا فلب منه أن يصوم شهرا فليصوم شهرين فليصوم ثلاثا فلب منه أن يحج بيته مراتا واحدة فليحج مرات إذن فليس للعقل البشري أن يطور العبادة ولا أن يزيد فيها إلا أن يتطوع بشيء من بنت ما نستعبده الله به العبادات والمعاملات بهذا الوضع في منهج الإسلام تستوي حين يقر الله المعاملة البشرية أو حين أو حين يعدلها فانتكل من فكر البشر إلى أن تصير مأمورا بها من الله وبذلك تأخذ صفة العبادة في الأرض الأمور التي يكلفنا الحق في حاله وتعالى به أمور كما قلنا قد يكرها وقد يشترك فيها معنى كافر وذلك الفكر الذي أمده الله به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 وبالحج يوجد العجز للعقل وبحريه التفكير في الماده يوجد الانطلاق للعقل اذا ليس العقل منطلقا من انطلاقا حرا ولا ليس مثيابا من قياد مقيدا تقييدا ثابتا وكذلك شؤون الله في خلق يضع في خلقه قانون التوازل في كل شيء فذلك الإنسان يراه مفتارا في بعض تصرفاته ومقهورا في بعض تصرفات الإطراع حتى لا ينثلت بفكره إلى أن يدعي أنه كل شيء في المدينة. وإذا لم تكن في ذلك الكون معميات على العطل فما أكفه ذلك الكون إذا لأن الصنعة التي يستطيع العطل المثلوك أن يفهمها بدقائقها وبأسرارها صنعة من اليسير إذا أدركها أن يسمع مثلها أما الصنعة التي يكف العطل أمامها من كفل حيرة ومن كفل فإنها تدل على أن الصانع أسنى من الفكر وأسنى من العقل وما رأينا في صناعات البشر صناعة تعكيل صانعها ولا تعرف من أبدعها وسولها وإذا كان الإنسان يصنع أشياء يرطيه بها حياة ويرطي بها وجودة فإن الأشياء التي يصنعها لا يمكن أن تتصانى إلى إدراكه فكذلك الإنسان ما دام الإنسان قنعة الله فيجب من تقيا مع حياة الإنسان نفسه في خناعاته أن لا يقدر على إدراك فانعه أبدا ولذلك اكتفي من المؤمن بأن يتعقل وجود القوة وليس عليه بعد ذلك أن يتصور هذه القوة فالتعقل قدر مشترك لا تختلف فيه العقود ولكن تطور القوة هو الذي يأتي لنا باختلاف الأهواء في ذلك التطور لأن تطور أي شيء ما لا يمكن إلا أن يكون إلا على بوء ما عرف من الأشياء وما دام الله ليس شيئا كالأشياء وما دام الله ليس له نطيلا في كونك فليس من المعقول أن يتصور العقل فتاة الحق ولا ذات الحق لذلك حجر الحق سبحانه وتعالى على العقل أن تتذفك على هذه المعرفة وأن تكتفي بقدر مشترف هو أن تتعقل وجود قوة وراء ذلك القدر خلقته وذلك القدر تافي جدا في إيمان الفطرة وفي إيمان العقل أما التصور فليترك ذلك المجال حتى تؤلم ذاته القوة عن نفسها وحتى تقول ذاتي كذا وصفاتي كذا ومطلوبي كذا ونعيمي كذا وعذابي كذا لأن ذلك ليس من همة العقل أن يعرف مطلوب القوة التي يتصيرها وكذلك اسم هذه القوة ليس من شغل العقل أن يعلمت تلك القوة إذن فعلى الحوة بعد ذلك أن تحدد سنها وان تحدد صفاتها وضربنا كثيرا مثلا للناس حتى يتعقلوا هذه القضية تعقلا يريح أقولهم ويقويهم على مجالاتها ومن طلقاتها حتى لا تتبدد طلقاتها قلنا هد أننا منذون في حجرة وبعد ذلك فرق طارق للباس فكلنا نتفق في تعقل فارق بالبات فإذا وقفنا عند ذلك التعقل لم نختلف في شيء أبدا ولكن متى نختلف نختلف حين يبني كل واحد منا برأيه في الطارق فمن قائل يقول إنه رجل ومن قائل يقول إنه علام ومن قائل يقول إنه أبيض ومن قائل يقول إنه أسر ومن صائل إنه بحير ومن صائل إنه نذير إذن اختلتنا في التصور لأنني وضعنا العسل في منظور ليس للنجاح من لو اختفلنا بالتعسل لما اختلتنا وبعد ذلك على القوة الخارجة الطارقة أن تعلمنا عن المسل أنا فلاد ومطلوب كذا ورجائي كذا إذن تقدر ذلك القوة ثم حمل إلى التصويق إلى الحقيقة في ذاتنا ولم تصلت لأهوائنا ولا لعطلنا أن تستلق فيها وهذه المتابة هي التي أتعبت الندارس الفلسفية قديمة لو اتكفوا بوجود قوة وراء ذلك الشو لسلموا من كل ما وصلوا إليه من ولا ولأسلموا عطلنا من كل ما أوصلوه إلينا من رتامات لم تغل شيئا فنحن حين نطالع ندارس الفلسفة جميع العثور لا نجد مدرسة اتفقت مع مدرسة في تصوير فلسة القوة ولا نجد تلاميذ مدرسة راشدة اتفقوا أيضا على تصوير فلسة القوة لماذا؟ لأنهم وضعوا عطولهم في غير مجالها وكان يكسينا من هذه النبارس الفلسطية أن تتكر في أن وراء الطبيعة شيئا آخر هذا القبر كان يكسينا وإلا الذي باع هائلات الذين بحثوا في بحثوا في المتافيزيقة إلى أن يبحثوا وراء المادة ما الذي دعاهم إلى أن يبحثوا ذلك البحث في شيء لم يحسونه الذي دعاهم إنما هو إنحاح سطرهم وإنحاح عقولهم على أن هذه المادة لا يمكن أن تكون موجودة هكذا بدون قوة خلفها وهذا القبر هو الفاتح وعلى هذه القوة بعضها أن ترسل رسلا مبشرين ومنذري لتقول صفتي كذا وإسمي كذا ومفضوب كذا إذن فالعطم لا يطلق من ميزته على سائر الأجنس بأنه سيد مطلق لا إنه ليس سيدا مطلقا إن أمامه أحداث وأمامه أشياء لا يستطيع أن يكثرها على أن لا تكون فيه عاجز في مظهر وهو قادر في نظره وهو حر في نظره وهو غني في نظره وبذلك يوجد التوازن لذات الانسان فلا هو مجنون ذل للقياده الدائم ولا هو مغرور ذو غرور للخلاص الفرد حين يوجد للانسان ذلك التوازن كان يجد متقاته في نفسه ويعامل كل كل شيء فذلك شأن الرسالات حينما نزلت من السماء لتحدد موطف الإنسان بالنسبة لهذه القوة أرسل الله رسله وتوارى موطف الرسل وكانت الرسالات إنما تأتي على وفق ما تتطلبه العثور والعثور كما نعلم قبيلا كانت عثورا غير من دمجة وإمما غير مشتبكة الموطلات لم تطل من فكل أمة لها حواجثها ولها حدودها ولها بيئاتها ولها فتابها فكل رسول يأتي ليعالج نقطة خاصة من داءات ذلك المجتمع وكما ما مانع أن يتعصر رسولاه ولكن حينما شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجيء من ميلاده صلى الله عليه وسلم مع العصر الذي شاء الله أن تهيب فيه المسافات بما اخترع النشاط العقلي من وسائل الانتقاط اصبحت وسائل من الالتقاء من إعلامية ومن نخبيه قد يسرق سبيلا لاندماج في الكون واصبحت الآفة الواحده في كل بقعه فانطلقت بسرعه شديده إلى ان تشبح الان في كل بقاع فاتحدت الضئات المجتمع العالمي كله واتحد شقائه وساده باتحادها باتحاد شق... هذه البئات اذا فكان ولا بد ان يجيء الرسول الجامع الامل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 فسيجد إقرار السماء لأي معاملة كانت موجودة وأقرار دائماً تكون محل السبق ومحل الاستيعاب ومحل السماء فله أن يأتي بفأي قانون في نظام الأسرة بأي قانون في نظام التقاضي بأي قانون في نظام الحكم بأي قانون في نظام الاقتصاد وأن يقارنه بأي قانون من قوانين الأوضاع البشرية فسيجد عند المقارنة وتموى التكميل الذي أقترض السماء وأصبح من عبادات الإسلام أما الأمور الأخرى التي تعبدنا الله بها فهنا يجب أن يقف العقل موطف للإسلام ومعنى موطف للإسلام أنه لا يوجد نفسه لماذا؟ لأن الإله الذي آمنت بعقلي بوجوده وآمنت بعقلي بقدرته وآمنت بعقلي بقيوميته وآمنت بعكلي بحكمته إذ استعبدني بشيء وقال ليعبدني بهذه المسألة فإن رجعت لابحث في علة العبادة من جديد كجيء إن أنا مكلف به فقد رجعت في أحكام العقلية في الأولى وأي غيرتها وكأمني جعلت الله مسؤولا عن بيان هذه الحكمة وإن لم يبينها فلن أقبل عليها لا الأمور التعبدية تختلف حين حجم لماذا أنك لأن الأمر التعبدية التي أمرنا الحق الذي آمنا به وجودا وخدرة وقيمية وعلما وحكمة ورحمة هذا الإله يجب أن يكون لاستسلام لاجما للإيمان به وإلا فإذا نفشته بعد ذلك في جزئية عبادية فكأنك قد رجعت في الحكم الأول وتريد من جديد أن تستخلف بحثا جديدا الحق سبحانه وتعالى ما يعني بذلك أن العبادات ليست لها علاق وليست لها أحكام ولكنه يريد من المؤمن المسلم المنقى أن يأخذ العبادة على أنها الأمر من الله فيفعل لأن الله أعمل ويترك لأن الله نعلم وبعد ذلك حين يباشر العبادة بالفعل سيجد أثرها في نفسه يجد أثرها في نفسه إشرافا يجد أثرها في نفسه رضا يجد أثرها في نفسه في مئنانا يجد أثرها في نفسه مورانية تلك أمور لا تستطيع الأطوال أن تحددها وإذا استطربنا أن ندرك لكل فعل لله حكمة فإن لنا قيبنا الحكمة الإلهية لأن حكمة الله صفة من صفاته ومدام صفة من صفاته فصفة كاملة كاملة والعلة الواحدة تفسر الحكمة على شيء واحد ولكن الحق كما ناسه لا تتناهي وأصراره في عبادته أيضا لا تتلقى وإلا فما الذي يدعو المثلث الذي يثلث بخمس صلوات دون شقة عليه في أول الأمر وهي شقة وكبيرة أيضا على بعض الناس في كثير من الأمر ما الذي يدعوه بعد أن يصلي أن يدرك لها حلاوة فيقبل على أن يجعل الخمس عشرين والله لو لم يدرك لها نسبة في نفسه وراحة في ذلك وإشراقا في روحه وفقاءا في جبانه لصنعها مرة ثم تركها ولكن ما نجد أن المرتضي في هذا السبيل تشجعهم دائما من على أن يزيدوا لا على أن يتراهقوا الحق سبحانه وتعالى حينما نظام حركة الإنسان أخرجه من فرياته الإنسانية في بعض ما يريد الحق أن يضمن حركته للخير شيئا ما عن حريته الانسانيه مره يخرجه في الفعل ثم يترك الانسان حرا في الزمان والمكان ومن ركن ياتي بالفعل ويقيده في زمن خاص فيكون التقييد في فعل وفي زمان ومن ركن في مكان خاص فيكون التقييد في فعل وفي زمان وفي مكان ومن ركن ياتي مقيدا فيه حركه الانسان في الفعل وفي الزمان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 بشرف أن لا تتعدى محتاج ناظر إلى بعيد إلا إذا كان قريبا أو أخواجا وبعد ذلك يأتي في الاهتكاف فيحدد الحركة يحدد الفعل ويفرك الزمان ولكنه يحدد المكان وبعد ذلك يأتي في شعل من الأفعال فيحدد في الفعل ويحدد فيه الزمان ويحدد فيه المكان إذن فقد أخرج الإنسان عن فرياته في الفعل وفي الزمان وفي المكان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 أخذ منه حركة فعله أخذ من زمانه أخذ منه مكانه لذلك يخرج الإنسان منه كي يولدته أمه لماذا؟ لأنه استولى استوفى عناصر التقيير للإنسان في الفعل وفي الزمان وفي المكان والحد أكبر العبادات حشودا من أسرار هذه العبادات لذلك كان الجزاء عليه أطهم الجزاء حسبك بفعل تفعله مرة واحدة فتفرج به من ذنوبك فيون ونبث أمك لماذا؟ لابد أن يكون من العكل البشري في ذلك مجالك ما هو المجال؟ المجال نبحث لمنذ نحج نحج إلى بيت الله ما بيت الله هو أول بيت موضع للناس للذي ببكته مباركا وهدى للعالمين هو كبلتك في مفلاك كبلتك في مفلاك الصلاة التي تحضرني أمام ربي وتحضرني معه في الحلوة معه كبلتك فيها بيت الله نعم كبلتك فيها بيت الله لأن الأرض كما كنت كله كلها مذجبا وتغوري فإن الناس يزاولون في متعبده أعماله وحين يريدون أن يحصروا جزءا من المكان ليجعلوه بيتا لله أو مسجدا يكون قد أخرجوا ذلك المكان عن العمل الدنيوي الآخر وقفروه على العمل العبادي إذن فتحجير مكان على أن يكون مسجدا لله في أي بقعة من بقاع الأرض معناه أن ذلك المكان كان صالحاً أن تجاول فيه وسائل الحياة كلها وصالحاً أيضاً أن نقوم فيه بشعيرة الصلاة فحين حجرناه بحدود مقصوصة وقلنا ذلك بيط الله أصبق مقصوراً على هذا المعنى العبادي ولم يعد صالحا لأن تجاول فيه مهمة من مهمات الحياة الأفرار حينئذ نجدنا المتوجهين إلى البيت البيت الذي هو الفعبة نعم وهذا أمر منطقي لماذا؟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 يريد أن نرحس بحثا أبقى هذا البحث شاء عند كثير من الناس وعلى ألسنة كثير من الكاتبين والمفسرين أن إبراهيم هو الذي بنى البيت فصحيح إبراهيم هو الذي بنى البيت ولكن يجل أن يسبق الأكل بين بناء بيت ووجود بيت لأن البيت لا يطلق على المكين الذي هو الحجارة وإنما البيت يطلق على المكان فإبراهيم لم يبدأ المكان اللي هو البيت وإنما بدأ رفع القواعد لذلك البيت إذا البيت كان منجيدا قبل إبراهيم ومنطق القرآني يؤيد ذلك لأن الحق سبحانه يقول إن أول بيت ودع للناس للذي ببكه ودع للناس ودع بنيت لما لم يسمى فاعله لم يقل الحق من وضعه وإنما ذكر فكث من ودع له إذن البيت موضوع للناس فالمعقول كده أن مازال موضوع للناس أن يكون واضعه غير الناس أدي أول شاء وأيضا فما مدلول الناس في عصر الله مدلول كلمة الناس أن نزل بشر من آذن إلى أن تقوم السعر إذن فإذا كانت بداية البيت بإبراهيم فلماذا كان نوح ولماذا كان هون ولماذا كان الطالح ولماذا كان إدريب ولماذا كان آدم لم يكن لهم في الأرض بيت لربهم يحردون إليه أو يتورجهون إليه وظن من الناس والبيت تمثيل منذوع للناس فالذي فيه قدر نافية لازم يكون له وضع به إذن فالبيت منذوع قبل إبراهيم وأيضا النفس الذي يستشهد به كثير من العلماء في خول الحق سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم طواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منها هو بعينه الذي يرد على مقولهم لماذا؟ لأن المؤكس على أن إسماعيل كانت له مشاركة مع أبيه إبراهيم في رفع البيت والمشاركة لا تكون إلا من وجود قادر على أن يشارك بالفعل مع أبيه وإبراهيم جاء بزوجه هاجر وابنه إسماعيل الرضية وأسكنه في هذا المكان والحق فيما أعلن ذلك في قوله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير دي ذرعين عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة إذن فالإنجية والبيت المحرم كان موجودا عند الإسكان موجود عند الإسكان آه. إلا أن الإسكان كان في واجن عنده البيت وكلمة عند البيت ما تحدثش معنى البيت وإنما تأتينا فقط ساح البيت البيت هنا إلا أنه أينه ثم تأتي المرحلة الثانية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 إذن فإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي بيانناهما بعد ان كانت عوامل التعريف قد غصته بالرمال بالسخور بالجراويل بغيها فإذن الله لإبراهيم مكان البيت تلك المرحلة الثانية ثم جاءت مرحلة الرح أيضا في قول الحق وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت يدل على أن قواعد وأنسس البيت كانت موجودة والمطلوب منه أم يرفع موجودا هو القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إذن فهذا يدل على أن ذلك البيت أول بيت يورع للناس وأنه لن يوجد ناس من خلق الله مما تنصبق عليهم كلمة ناس لن يكون لله في الأرض بيت لهم يحجون إليه أو يتوجهون إذن فالذي يقول أن البيت بني قبل آل أن البيت بلت من ملائكة هذا كلام منفقي كل نصوف تؤيده الحق سبحانه وتعالى هي لم أراد منا هذه الأشياء من الممكن أن نستخلص لها علينا ومن الممكن أن نستخلص حكمة ولكن يجب أن نستقبل منهج الله فيما طلب منا أن نتقرب إليه أما بقية المصالح التي تحدد نظامك خارج حياتك وفي الاسره وفي المجتمع وفي الحكم وفي كل حاجه تطبق فيها كما شئت فستجد هذا القانون هو القانون الأمثل والمستوفي وقارنه بقوانين البشر تجد سبق وتجد تميز وتجد استعاد وأي قانون من قانون البشر إذا أرادوا أن يعدلوه لما تجي لأي قانون من القوانين وبعد ذلك تشوف كيف أولى القانون ثم كيف تطبق وجاءت عقبات في التطبيق ثم عد القانون تجد أن أي تعديل في أي قانون بشري لا بد أن يسير نهج التعديل فيه إلى ما يقرب من قضية الإسلام عمرنا ما شفنا تعديل للخير في أي قانون إلا وهو تائر ناحية امتقائي بذكر, بذكر بذكر الإسلام لكن الأمور الآن تقرب إلي بها أنا مخترحش على الله الطريق أتقرب به هو الذي شرع ذلك التقرب التقرب إلي بهذا فأنا لا يمكن أن أبتكر طريقا أتقرب به إلى الله إذا الله هو الذي يفرض ما تقرب إلي عدي بمثل ما اقتربته عليه إن الشيء سأنتد فإن تزيد فإن تزيد في جنس ما اقترب عليك هو طرد خمسة بأطل عشرين زا تذكي للمنصاب قد كده أجيل عن الجسد طلب قيام شهر جاول أكثر من شهر طلب حج مرت ابقى حج مرتين حج من جنس ما اقترد لك أن تتطوع من جنس ما اقترد ولكن يجب أن نلحظ أن الأمر من مخلوق لمخلوق مخلوق يريد أن يقنع مخلوق بعمل قبل أن يقنع منه العمل يجب أن يقنعه بحكمة العمل لأن أنت بشر وأنا بشر فلماذا تجعل حركتك خاضعة لما تقرر رؤانك ولماذا لا تكون حركتك خاضعة لما أقرر رؤانك لأننا متساول فقبل أن تأمرني بشعل يلاجم تثبيت لي إن هذا فعل له حكمة ولو أثر ولو كده أما الحق سبحانه وتعالى حين يشرع شيئا فلا تطلب منه بيان الحكمة أولا ليه؟ لأن المساواة ممتنعة انت مخلوق وهو خالق فالمحروض اللي خالق حكيم ورحيم بما سنع وانت ما ارتفعتش الى مستوى ان تفهم عنه حكمه ايمانك به كردك وكخالق وحكيم يجعلك تقبل على ما قال ولذلك يكون حجتك في كل فعل تكليقي ما تطنعه لماذا نقول لان الله امر به تلك يا الحجم واذا العقل لم يعلق بشيء فمن النص علة الاشياء خير ما يعبد الإله به الغيب وفيه مراكب الأكثية في الأمور المادية الثانية اللي بتطلب عن حياتك ناكشها كما تحب أما الأمور التعبدية ما تطلوش الأول أن تعرف حكمتها لتفعلها ولكن افعلها لتدرك حكمتها فأنت إذا أقبلت على منهج الله في خلاكك في قيامك في حدك تتجد الأثر في نفسك يبقى ما تقولش لاجن تقنعني أولا بحكمته علشان أفعله ليه؟ لأنك إذا طلبت الحكمة وفعلك للحكمة لم تكن ساعدا للآمر وإنما فعلت لعلة الأمر والدين إنما هو انقياد للآمر لا للأمر ولكن لا بد في تي ذلك من أن تعلم أن لله حكمة إي إيه صلي صلاة بأصولها وأكمت كما يحب الله ثم عرف حكمتها في ذلك ولا كن القوم الذين عبدوا الله كما أمر وبعد ذلك أدرسوا من أسرار هذه العبادة حكمة أشعروا تلك الحكمة وقالوا الصلاة لكذا والذكالي كذا والحج لكذا يبقى هم عبدوا اولا لان الله امر ثم ادركوا مذاقات هذه الاوامر فاعلنوا هذه المذاقات لكن يجي يقول لي انه ما بتعيش الا اذا اقنع فيه يجي يقول له والله انت تبع عبد الامر ولس عبدالامر وإلا فأي إنسان تستطيع أن تقنعه بعلة أو بحكمة لأي أمر فسيقبل عليه مهما كان أمر ذلك الآمر مؤمن بيه ولا مش مؤمن بيه الحكمة في أمور التعبدية أن تقبل عليها لأن الله أمر بها ذلك يتمثل كمة في أفعال الحج ولذلك اختار سيدنا عمر رضي الله عنه قضية واحدة من قضايا الحج ليولين ذلك المبدأ فجيء عند الحجر اللي هو اسمان الحجر بالذات وقت عنه انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله يقبل كما قبلتك اذا تقبيل المكلف للحجر استلامه للحجر اشارة التعظيم للحجر انما هي لان الشارع شرع ذلك بعد ذلك اذا فعلتها وأدركت لها شيئا من الأثر في نفسك بمزاقات وبنواديد وبإشراقات في نفسك يبقى هذا موضوع إيه؟ موضوع إيه؟ موضوع موضوع فيجب أن يقبل الإنسان على هذا العمل على أنه أمر الله ففي معلته أولا يفهم مثلا احنا بيقول في الوضوء مثلا إن الوضوء تطفيف ونظافه واحد حي يقول لك يا سيدي أنا حنظف نفسها عقصمها بالكلون واحد يقول لك تايب لما يكون الله بالتطفير إما لما بنفسه بالمية بنروح نلوش وزينة ليه اذا المسألة يجب أن تجلبنا الله عن كده يعني هو عن كده مثلا يجي واحد يقول لك بنت ماضي مضونستان يشقه لأخذ الماء يسرقه عم احنا عملناها تعبده ولكن بعض اهل الناس اهل المجاقات اهل المواجين اهل الاشرقات عم قال لك لا انا استشفت لها حكمة استشفت لأي بعد عن صنعتها يعني عملها لان الله عمر ثم اتشفى لها, لها حكمة طيب ايه يفيدي السره قال لك والله مفروض في الماء انه لا لون له ولا فعم ولا رائح تتعرف الماء فقال لك ساعة ما ياخد كده الغرفة بيده كده يتأكد من لونه ساعة ما يجي يتمض مض يتأكد من طعم من كل طعم يبقى متغير ساعة ما يستمشك يبقى تأكد من رائحه ومعد ذلك اذا فلح جاء الماء وبقى مستوفي لانه لا لون له ولا فعم ولا رائحة يبتج بالفروض يبتدي بالفروض فيغسل كذا ويعمل كذا فلا. إذن هو اتطاع أن يستشف فرق حكمة في فعل الشارع مش كل واحد دي هنيجي نقوله هاجيج مسألة إنما بالقوله إحنا ربنا قال إذا كنتم الأفلاء فعملوا كذا والرسول سمنا الأشياء فأحنا بنعمل زي ما رأينا بإيه ما رأينا الرسول الحق سبحانه وتعالى حينما فرض الحد فرضه ابتلاء لوجدان, التس... لوجدان المكلف بالنسبة لأوامر المكلف فأنت تأتي زي ما قلنا في قصة الحجر وبعد ذلك تجد الإسلام جاء ضد الحجار والألشان وحطمه ومش عارف إيه وبعدين يجي الحجر كده يقول لك عظم الحجر دا شيء حقيب نقلني من شيء كان وسيئة وكان شركا إلى شيء وقال لي تقرب إلي بهذه لفظ بدعم لا مما على أن ذاتية الحجرية لا مدخل لا لما كانت الأصلاق الأصنام معظمة بمرادات نحن كانت شرك ولكن الحجر دا معظم بمراد الله كان منتعى الياقين والإيمان إذن فالحكم في كل شيء مراد الله يجي يقول لي قبل الحجر دا والسلم ما قدرت الشوّر من كده وبعد ذلك يجي حتي منا يقول لي ارضم ذلك الحجر الله إذن فالعلة الكمر بالشرك هذا يُعظّم وذلك يُرجَب هذا يُقبل وذلك يُقبل مسألة عجيبة إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يخرجنا عن مراداتنا فينا إلى مراده هو وقد يقول الشيء واحدا إذ أخرجنا من الشرك إذا إلى الإيمان يبقى إذن المسألة أن تخرج أن تدخل في منهج الله إلى مراد الله فالحج هو الذي يعطينا هذه المسألة مسألة للقيادية ولكن خلا نستطيع وهادى ذلك أن ندرك لها حكمة ندرك لها حكم كثير ليه؟ أم قال لك أخي أول حكمة أن بيت الله الذي تستقبله في كل فلاة وتتحرى الكبلة لكي تتكشل إلى بيت ربك لا أقل في العمر مرة أنك أنت تستشرف كده أن يرى بطرك من قادت إليه بطيراتك عن غيرها ما لازم تتكشل بيتها وجعل في مكان ما فيه متعة عن متعة الحياة ولذلك دواب غير ذرانة علشان يبقى اللجاج لم يحفظ إلا لقفض النسق ما عملوش مثلا في سويسرا نعم عملوا علشان يبقى اللجاج جاي لقفض النسق فقط كما أن الأصل الأصيل في الإقامة حوله إيه ربنا ليقيموا الصلاة بعد نفسينا علشان يقيموا الإيه؟ ليقيموا الصلاة يبقى وبعد ذلك الناس متمايدون في سماتهم وفي هيئاتهم وفي اوضاعهم الاجتماعية بابتدلهم اوضاع خاصة يوم يوم اول ما يعمل بتجيب تقوله تحرم معنى تحرم انك خرجت من سمتك خرجت من انجامك خرجت من ديجك اللي يجدد اشارة التمايل على غيرك استشعار بوحدة الابودية للحق فخلعنا كل شيء وبعد ذلك يقول لك تأجب مع كل الوجود عامل كل الوجود بأدب ساعة ما تحلم وتدخل كده اوعى تقفع شجرة تعاملت مع النبات بأدب اوعى تفصيل تعاملت مع الحيوان بأدب إلزم منطقك مبتخاص كل ذكرك عبادة اللي كان مباحلك برة تتجوز ومش عارف ايما يبقاش مباحلك ليه لأنك انت مقبل على بيته ما فلازم يهيئك سهيئ على ان كم ترى حتة مش غير حتة غير عادية حتة غير الحتة كلها يبقى لازم يصنعها تصنعها تناسب المكان الذي تذهبه تذهبوا لي وبعد ذلك ناجد الحق صنع لنا دوائل لعبودية دائرة وصعة تحددها المواقيد ودائرة كامية يحددها حدود الحق وبعدين النجد وبعدين الكعلة لكل دائرة مكنوبات عبودية فمثلا بعد ما تيجي من المواطنين ان كل ما دا محرم ودافا للحق بيحرم عليك هادي الاشياء المحظورة على المحرم انما غير المحرم يعملها ولكن اذا تجاودت الحتة دي ورحت حديد في الحرم فيه اشياء المحرم وغير المحبرة ما يعملونها وبعد ذلك تأتي دائرة المسجد حول الكعبة يقول لك هنا طورت ليه؟ تبقى لك انت وانت بعيد تستقبل جهة من الكعبة كل واحد بيستقبل بيستقبل الركن الشالو بيستقبل الركن العراق بيستقبل الركن اليماني بيستقبل الحجر الأسعد كل مكان بيستقبل لكن حينما يصدح البيت على مرأة منك هل أنت جئت لقبلتك التي كنت تتوجه إليها وأنت غائب عن البيت أصبح البيت كل جو ما بتعظمش جهتك اللي كنت بتتوجه إليها يبقى لجم تعظم كل الجهات بأنك تطوف حولها دميها وبعد ايه قال لك إذا كنت انت هنطوف ودي عملية كلنا موحدين فيهم دمنا في اترنا فيهم شدة وبنقول لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة تقول تيه تأتي ايطوف كل واحد منا من مقابل باب دخولك يعني اللي داخل من البرد يصف من أول هنا ولداخل من البرد يصف من أول هنا إذن تعددت بدايات المطار دي يخلق الوحدة المرادة كلكم جميعا من أي جهة تبدأوا من مكان خاص فلما نيجي نبتأ عمل لنا حد وهو الحجم الأسود نبتأ منه يبقى الحجم الأسود فقاله قدافتين القدافة الأولى أنه فيما يطافح حدة من الكعبة قد تفتني أنه بداية طوال فقط قد تفتني فهذا القد تفتني فقد نستلم بعد ذلك نلحظ شيء آخر وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن البين فيه آيات بينات مقام إبراهيم بدو الفتن إلى عظمة كونه عظمة ابتلائية في عبد من عبيده أحسن استقبال الابتلاء فأتمه على خير وجه وإلا فما هو مقام إبراهيم الآيات البينات أذكر فيها إلا مقام إبراهيم فيه آيات البينات مقام إبراهيم إيش مقام إبراهيم الحجر الذي كان يقوم عليه لابن البيت إذن فالآيات البينات ربنا ما جابش منها إلا شيء واحد تلك رمزية هذه الرمزية في أن العزة حين يكلف من الله تكليف فيه اداء الحرج في يرفع الحرج يرفع المسهولين واداء عاشق اداء محب اداء مقبل على التكليف بصبابه اللي مقبل على التكليف بعشق وبحب وبصبابه لهم يؤدي التكليف على اسم ما يقول فاراد الله ان يرمز لنا هذا الرمز في مقال ابراهيم الله امر ابراهيم ان يرفع قواعد البيت كان يكفي ابراهيم ليؤدي امر الله أن يرفع البيت إلى نهاية ما تطول هذا ويبقى أدنى لكن إبراهيم عليه السلام كعاده مع ربه في أنه يتم الأوامر على أقصى ما يمكن حاول أن يجيد في رفع البيت شيئا فاحتال فجعل حجرا هو طاقة إثنين يحملانه لينقله في كل مكان ليجيد في رفعة البيت ماذا يجيد بقدر ارتفاع الحجر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 يبقى الزائم إلى الحجر يبقى لازم يعمل حتى الحجر كده ممكن أن يصمن علشان ينتقل في دوانب البيت وبعد ذلك يقف عليه ويأخذ الحجر ويرطعه يبقى رفع البيت قدر ذلك الحجر إذن هذا رمزيته في أن المؤمن يجب أن يقبل على تكاليف الله سبحانه وتعالى بعش وأن يؤديها بهيام وبإخلاص وبصدق على أقصى ما يمكن من الازبطاع إذن فيه آيات بينات مقام إيه؟ إبراهيم بعد ذلك وقت نسخ السعر السعر عملية بين الصفى والمرضى وتردد هذه مزألة بترجع الى كثة هاجر كثة هاجر ساعة لماذا سعد اخزم بالاسباب في ري ولا ديار ومع ذلك اخزم الاسباب يعني ما اكتفتش بس بمرض ومرتين بسبعة فاذا حسبت السبع اشوار دولة وشفت الشوق في يأخذ أديه من المساف ونرد السبع في مقدار الشرط الواحد تشهد أقصى ما يمكن لامرأة أن تسيره في نس حالها يعني كأنها أخذت الأسباب إلى أن كلت قوتها وانتهت حيلتها حين تنتهي الكل وتنتهي الحيلة الإنسان يأس أم لا ما دونت قد استخرغت الأسباب التي خلقها الله لك فالله بأي المسابل يميتك بها ولذلك قولك أمن يجيب المضطر إذا دعا الناس قولك بنبع ربنا ولا بنبع بناش يا أخي ما أنت مبتدعوش عن اضطرار أنت تبتدعو عن ترس إنما هات بي مضطر استنفذ كل أسبابه خلاص وبعد ذلك دع الله و ذلك لن نستجيب له دع ذلك مدام مضطر يبقى إذا معنى مضطر يعني إيه مضطر هو الذي استفرع كل أسبابه لأن الأسباب ناد الله المندول لخلقه فما ترد الله وبعض ذلك تقول لي يا الله يعطين يدي ممدودة بالأسباب فاستفرق هذه الأسباب وامتلي منها وبعض ذلك إن لم تعطيك الأسباب فأنا وراء هذه الأسباب أمتق يبقى كني لا ليها السلام حينما أرادت ريا ولدها استنفجر كل الأسباب ومع ذلك الأسباب لم تعطيها وذهبت فوجدت الماء تحت رجل من لا حيلة له يبقى إذاً ده يعطي الإنسان في أنه يضربك الحياة ما دامت هناك أسبابها يحتال بكل قوته وبكل زهده ولكن لا على أن الأسباب معطية وإنما المعطي هو الله فالأسباب تكدي ولكن لما لك بالمثبت يجدي عليك دي أيضاً رمضي وبعد ذلك تنتقد إلى ركم من أركان الحج الركم العام الركم الواسع وهو المصبح ليه لكن لأن الإقامة بمكة تستقبل وفودا متتادعة وكل وقت يأتي محرم وبعد ذلك يخلع ملابس إحرامه ويعود إلى ثمده وإلى زيه وإلى تميزه وإلى سكن في مكان عالي وإلى سكن في مكان متوسط إذن عادت الناس بعد أذاء النزق إلى إيه إلى اختلافها. فيشاء الحق سبحانه وتعالى ان يجمعهم جميعا في ساحة واحدة ثم يعودون الى لباتهم الواحد ويرى كل عبد ضراعة العبد الارض مش بس يتضرر اشوف العظيم زلجاء اشوف صاحب المنصد ضارع مثلي اذا فالفعرفة جمعان الله فيها لنكون ضاحين جميعا امام بعض ونرجع ثاني إلى وحدة اللباس وإلى وحدة الشعار في لبيك وإلى وحدة الضراعة وإلى وحدة السل وإلى وحدة الانكسار فحين يرى الضعيف خارج هذا المكان القوية ضعيف مثله يؤمن بأن العبو العبودية منا جميعا لله الواحد ويشهد كل إنسان زل إنسان قفر أمام ربه لما يشهد زل كده أمام ربه يوم يعرف حتى الطاغية اللي جد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 ودعاء الله أن يغفر لك إذ أنت تتلقى في الساحة العظيمة في عرفات إجابة الدعاء للمغفرة فيشفد الله خلقه على أنه قد غفر لمن جاءوه شعصاً عبره فكأنك أولاً بالطرس ضرعت إلى الله وانكفرت أمامه وصلت منه أن يغفر لك ما سبق من جلاتك فيأتي العفو العام والشمول العام ونحن ضاحون جميعاً جميعا امام الله فيشهد خلقه على انه قد غفر ايه قد غفر الله وبعد ذلك يأتي طواف الركر طواف الإفاظة هذا طواف التك طواف الشكر هذا الطواف اللي, اللي عملته بعد ان غفر لك يبقى كأنك دعوت الله اولا مستغفرا تائبا طفت بيته بهذه النية وبعد ان غفر لك في عرفات واشهد على انه غفر جئت فتفت ببيته طوافة طفل وطوافة إذا نظرنا إلى هذه المساعد في الحج نقول لما ليه يدبون يدين عليه الجزاء نقول لهم والله الحج يستحق هذا الإيه؟ يستحق هذا الجزاء إذا كان الحق قد شرع لنا ذلك المسك من المعقول أنه شرعه لإبراهيم ومن بعد إبراهيم طب ما جنب من قبل إبراهيم لا يكون لربهم بيت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 طب ان اول بيت وضح على الناس اليس ادم من الناس اليس من قبل ابراهيم من الناس ما ضروره ان اللي بعد ابراهيم يكون لربهم بيت يحج اليه من امن به ولمن قبل ابراهيم لا يكون لرب بيت يحج اليه ما دام البيت موضوع للناس قال ما وجد مدون وما صدق لكلمة الناس فلا بد ان يوجد أن ثم وضع على الناس يبقى الناس موضوع له بالبيت يبقى من الواضع يبقى لابد ان يكون الواضع غير الناس الواضع هنا. يبعزن البيت كب من أيام إنما الذي حصل لإبراهيم إنه مش جيد البيت على عهده لا يقول لك وإذ يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت ورفع القواعد نعني رفع إيجاد البعد الثالثي رفع يعني تعمل ارتفاع يبقى أملية إبراهيم في البعد الثالث لكن تحديد الأمكنة موش بالبعد الثالث تحديد الأمكنة ببعدين طول نعرض نساحة يبقى ايضا عمل ابراهيم ليس في تحديد ما تحدد فيه ويدالي لما نجد نشوف ال... الايات وندمعها مع بعضها علشان ما نقص القرآن عظيم نقض بعضه نقول نجد ان الحق سبحانه وتعالى نبهه الى ذلك ان ابراهيم حينما اسكن من زرياده بواد غير زيطار قال ايه قال عند بيتك المحرم لكن ساعة الاسكان فكانك كي بيت بتقول ان ابراهيم هو العمم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 المقصود بها من رآها الآيات اللي بتحدث في الكون خارقة لنواميس الكون نوعين نوع حصي يقع مرة واحدة فمن رآه فقد شهده وآمن به ومن لم يره كان إيمانه به على قدر توسيق المخبر له فإن كان المخبر له صادقا آمن به يعني إحنا آمننا بأن البحر انسلق لنوسى لأن الله قال إنما هذه آية من رآها موسى ومن معه أستطيع أن يشك فيها أكيد. ليس مع العين أن إذن فالمقصود من رآها إذا قيل أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات كونية نبع الماء من بين أصابعي جاءت له السجر ظل لطه الغمامة كل هذه هذه مسائل قونية حسية يبقى ليس المقصود بها أنا وأنت المقصود بها تثبيت إيمان من رآها لأنه اللي رآها ما عنده شبه في حدثت اما انا فإن اتسع ظني إلى أن الله يخرق الاوات والموامس لمحمد اصدق امين ما في اي معنى بصحه انما دي ايمان مش هيترتب عليا بيه ومن فوعلي على قدر توثيق المخبر يعني لما تيجي للمخبر وانت مؤتضر صادق يبقى مفيش معنى ابدا انك تامن بيه فاذا كنا هنقول ان الحجر لما ابراهيم حط كده بقى يرتفع ايه يرتفع بيه حجر اولا هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر علم لا ينفع وجهل لا يضر ليه؟ لأنها إن كانت قد حدثت فالمراج بها تثبيت إيمان الصدية إيهب الخليل وأن الله معه وأنه حين أفرغ جهده وأدى على وقته وصداعته تدخلت قدرة الله فأعصفه أكثر مما يريد فالنبي رأى ذلك إبراهيم ولده يبقى لتثبيت هؤلاء ودليل على أن عملهم مقبولا ولانهم استنبطوا الأسباب ولذلك جاء الحق مسبب للاسباب فاعانهم بمدد ايه بمدد الخفي تؤمن بها انت أو لا تؤمن هذا موضوع ايه موضوع آخر لا دخل له بايه بعد ذلك ننتقل للنقله الاخرى هذا البيت تجد الحق سبحته تعالى جعله محورا وجعله مركزا هذا المحر والمركز تدور حوله دوائر كل دائرة لها قداستها على قدر قربها من ذلك المركز فهناك دائرة مسجدية مسجد حول البيت وهناك دائرة حجود الحرم البيت وهناك دائرة المواقيد إذن فمحر وهو الكعبة وهو البيت حوله دائرة أولى لها فتسية ودائرة ثانية دائرة حدود الحرم لها خصوصية والدائرة الأخيرة اللي هي دائرة المواقف لها خصوصية ما بعض المواقف يكشين منها أن نتوجه إلى البيت حين نصلي ونلاحظوا أننا فألما مسلمة مرت علينا فترة توجهنا فيها إلى بيت المقرس لأمل الله ثم ردنا الله لأن رسول الله قال الله لقد نرى تقلبه في السماء لعمل لمؤمنين أن يقول ما الذي دعانا أدعى الحق إلى أن يصرفنا عن بيته الذي يبع أول بيت وهو بيته بخيارك في تلك القصة نعم والظروف والملابسات جعلت العرض يجعلون بيت الله مكانا بأنجاد الله مكانا بأثنانه وإن كنا حين نناقش هذه المسألة نقول الذي دعى العرب إلى أن يجعلوا أثنانهم في البيت لا شك أن البيت كانت له قداسة قبل أن سود بالأطلاف وإلا محفظوا آلهتهم بذلك المكان ليضعوه فيه لأن القداسة من الأول موجودة وهم جعلوا أثناءهم في البيت ليعطوها شيئا من القداسة وشيئا من الطعب ولكن سلما جاء الإثلام باهثت فكرة أن ذلك بيت الله وصار بيت العرب وكعبة العرب وفيه أثناء فكان ولا بد للحق سبحانه وتعالى أن يوجهنا وجهة إلى البيت المقدس حتى تكون عندنا القوة التي نستطيع بها أن نطهر بيت الله وأن نرجعه إلى أن يكون بيت الله فليس من المعصول أنه كان الموجهة والأطوام موجودة فيه إذن فحينة طويل الإسلام بانطلاقه في المدينة كان تحويلنا إلى البيت إذن بأن القوة آتية هذه القوة التي ستكتفق هذه الأطوام وتحطمها وتطهر البيت إلى ربه كما كان أولا هنا نجد أن بعض المشكفين في قضايا الإسلام ويكوننا لا نحترف بتشفيكاتهم ولا يهلنا لأن والحمد لله أخذنا جلم وامتهينا واطمأنينا إليه فالتشفيك لم يعود له فائدة إلا أننا يريد أن نحمي بذلك القول الذي نقوله الآن بعض العقول الناشئة التي لم تكتمل فيها العقائل الإيمانية والمنهج الإسلامي من أن يقرأوا شيئا من وافدات الإلحاد عن ذلك الموضوع بعضهم يقول إن الإسلام قد أبقى على بعض المظاهر الوثمية لأنه لأنهم يطلسون بأحجار ولأنهم يقبلون الحجار وهم يريدون بذلك أن يطبقوا على الإسلام ونطبقوا على المسيحية لأن المسيحية كانت لأمل استرضاء كثير من المذاهب الوثنية تدخل في تعالينها أشياء لترضي هذه الطوائف ولذلك يقول الحق يضاهئون به قول الذين كفروا لقائف فكأنهم يدخلون من مبادئ الوثنيات في ديانته ليضمنوا قلوب أهل هذه الوثنية أن ينضموا إلى المسيحية وكأن رسول الله استبقى بعد مظاهر الله الوثنية حتى يرضي ويتوفق حل وقت بينه وبين العرب نقول لهم لا على رسلكم نريد أن نتكلم في هذا الموضوع كلاما منهجيا أول الأحجار جنس من أجناس الوجود وهي تمثل الجنس الأدنى وهو جنس الجمال ويأتي بعد ذلك جنس النبات وبعد ذلك يأتي جنس الحيوان ثم يأتي جنس الإنسان فإذا فصلنا الأجناس بفصوصياتها وقولنا إن النبات لم يرتفع عن الجمادية إلا بالنون وأن الحيوان لم يرتفع عن النبات إلا بالخلصة والحس وقلنا إن الإنسان لم ينفطل على الحيوان إلا بالشس وجبنا الجماد أدنى أجلس بأنه لا خصوصية له أبدا ما نستميز بخصوصية كل الأشياء مشترك معه وليس هو مشترك مع أحد بخصوصية ومع ذلك إذا نظرنا وجبنا عجيبا هذا الجماد الذي يتمثل في الهواء لأنه ليس معل maze الشيء الصلب الجماد اللي هو ما في الشيل مور فيشمل الهواء للأم من قبيل الجماد يشمل الماء من قبيل الجماد يشمل الشمس من قبيل الجماد يشمل الجبال من قبيل الجوان يشمل كل شيء مع عدم أجراس العالية كل هذا جماد لو نظرنا إلى ذلك الجماد كجنت أدلى نجد أن هذا الظنود هو الذي يؤدي له حالة في بقاء أمواع التي هي أعلى منها. فالفواء ضروري لكل كائن نباتاً أو حيواناً أو إنسانا والماء ضروري لكل كائن نباتاً كان أو حيواناً أو إنسانا والجناد الذي سوجد فيه العناصر اللي يتغذّى به النبات لا يتغذّى به أنا وسيتغذَّى به الحيوان كلها منجودة من النبات إذا فالجينت الأدمى هو الجنس الخارغ الحقيقي لكل هذه الأدماء إذا ف spottim الله ينظر إليه بالزراغ ويجب أنه نزر إليه باحتقام بل هو جنس له تكريمه لأن له لسانته وله مهلته وله نفسه إلا أن التعزيم غير التعزيم التعظيم والتحقير والحب والبغ ليس لذاتيات الأشياء وإننا هو لما يخلع على هذه الزاسية من أشياء تحببنا فيها أو أشياء تضردنا فيها فمثلا إذا كنت في حرب مع عدونا ولعدوي حصني أتطرف به فماذا أصنع في ذلك الحص أريد أن أدمرت حجارتها وكلما كانت حجارته قوية كلما أبغطت تثلث القوت فيها وأريد أن أصنع بها وأريد أن أصنع بها ما أصنع لأهدمها وأخطرها وأتدعها فإذا فرض أن ذلك الحصن أصبح في حوجتي ولي ماذا يكون لوحيد النسبة لأحجار ذلك الحصن أحبه من فالذاتية لا مدخل لها أبدا وإنما ندخل للأمر العارض على الذاتية فإذا رجعنا إلى الأصنام وجبناها حجارة حجارة لا زنب في شيء نفت تفضوها آلها وما أحسن قول من قال عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسفال تخذو فمتنا علينا دليلا فغدون بهم وقيدا لنا لمن غالى جزاءه والمغالى فيه تنزله رحمه قطعه عبده اضلوا الاصلان منهم لله وان من شيء الا يسبح بحمده هي تؤدي مهمتها على وجه اذا ذاتيه الأثنان بهذا الغرض وذاتيه الاسنام لا نمطره وذاتيه الاهداف انما نحصر المعنى الذي رمى العمل الذي رمزت اليه هذه الافعال لذلك قال الحق لمثل تلك الأحجار التي حملت وفنية وشلكا وانصراطا عن المعبود الحق إلى المعبود البطل قال الله حطموه ودوسوه ثم وزهنا إلى حجر آخر جعله شعارا لنسف للنسف وقال ذلك عظموه وقدسوه هذا حطموه ودوسوه وذلك عظموه وقدسوه لماذا؟ لا الحجرية في ذاتها وإنما لما ترأ من الرمزيات في الحجرية على معنى من المعاني تلك اشتفدوها معبودات فهي بهذا المعنى الذي ترأ عليها مضغرصا لديه وتلك تدعي رمزا لشيء من تفح عليه ويكون لنا وحدك فقال الله أحبوها وعظموها إذن تعظمت الحق أنه ينقل الإنسان من الشيء إلى نظيره ويتقون النطلة من الشيء الذي هو إلى نظيره شيء آخر هو الإيمان شيء عجيب جدا لا يخبر عليه إلا ربه لماذا؟ لأن الله أخرجنا في الأولى من مرادات نفسنا إلى مراده هو فحين أراد هو أن نعظم ذلك الحجر عظمناه نطفحه نطفحه وإذا قال لا خطمه هذا نطفحه إذن فنحن تبع لمراد الله حيث كان ولو أنه لقلني من مر فر إلى حلو فرق لما كان في ذلك شيء لأن عدوني إن فلن من مر الفرق إلى حلو فرق سأتبه وإنما ينقلني من شيء إلى شيء مثله ويكون الشيء المنقول عنه كف ويكون الشيء المنقول أليه إيمان ذلك لأن الله من لمراد نفسي إلى مراد ربي والعبادة هكذا وما يطبح في ذلك أن الله أمرنا أن نعذنه لماذا أنك لأن تكهي في الوثنين في التعظيم المطلق لذلك الحجرية ليس موجودة لماذا؟ بدليل أن في موسط واحد وهو الحج حجر نتزاحم على استلامه وتعظيمه حجر الآخر نتزاحم على رجله وقنبلته إذن الحجرية لا دخل لها في هذه المسألة ذلك حجر نعظمه وذلك حجر نرجمه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 أن من فقط سبحانه وتعالى صلب منا في الدائرة التي هي بعد المواسيط أن نستجه إلى البيت في صلاة وحينما يريد المؤمن أن يثمن أركان دينه واحد جعل له دائرة هي دائرة المواسيط يريد أن يشعره أنه دافل في مكان غير الأنفلة بعمل غير الأعمال ونية غير النية فيتحكم في كل تفرساته لا يصنو إلا نحرمه ويكون شعار ذكره واحد وبعد ذلك يصبح بذلك الإحرام في سلام مع المجود كله سلام مع نفسه فلا تحدثه بسكره سلام مع الناس فلا يجادلهم سلام مع النبات فلا يخلعه ولا يعبده سلام مع الحيوان فلا يصيده سلام مع الوجود كله عدب للنفس وأشياء كانت محلة قبل الدائرة أصبحت محرمة في هذه الزائرة إذن أنا نقبل على شيء غير عالي ليربي المهابة قبل أن أصل إلى البيت وبعد ذلك تأتي دائرة أخرى هذه الزائرة التي نسميها حدود الحام آه. في سلام معها وإن لم تكن حاجة في سلام معها في كل وقت من كل من الألحاب لا تصير ولا تقلع شبه ولا, تقلع ولا, تقلع ولا تعتدي على إنسان الله. إذن دين الحاج وغيره إذن ذكرها إحرام المؤقتة للحاج وهذا للجميع وبعد ذلك تكتب لتأخذ الدائرة الأخيرة وهي دائرة اللذبية فقالت هذا المجد للخصوصية في العبادة الرجعة فيه بسجا إذن فاقتحام هذه الدوائد لن يمكن أن يكون اقتحاما عاديا إلا أن تلبها كل المشاعر لانك ستستقبل اي شيء غريبا شيء اخر يجب ان تستقبله استقبالا كتواف في جمع اهل الاجناء فالجين الذي يحدد البيئه الجين اللي يحدد الطبقات الجين اللي يحدد شعارات النسب وجات يجي يفلح لانك كاو جميع في ذلك الجين شعورنا فقط لبيت اللهم البيت ثم ماذا نقول اذا فهذه ترضيه من مهاده لأنك مقبل على بيت ربك وإكبالك على بيت ربك لابد أن يتوقع بدوائر هي حمى الله حمى الله هذا الحمى أي لتدخل بيته وأنت معد إعدادا أول وإعدادا ثانيا وإعدادا ثالثا حتى تكون أهلا لأنك تقبل على الله في بيت الله لكنك إجادة خلق أنت في مسانك الخاص حين تتجع الله في لسلة الشام في العراق في أي مسان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 كل البيت معظم فانقصد حوله وإذا كنا نجد أن البيت البناية تحدد الله طواله العربة منتفاع الموجود لنبيحددشي رؤدة لالتفاع لأن منتفاعه إلى السماء لأنهم أجمعوا جميعا على أن جو الكعبة كعبة الذي يطلل الآن في الدور الثاني من الخرم إلى أين يستجع لا كعبة أمامه لا بناء إذن فالبيت ليس بناء وإنما البناء مكين والجوء أي جوء كعبة هو البيت أيضا تتجه إليه إذن فالكعبة بهذا الوضع من الأرض إلى السماء ولا تستبعد أن يكون لتحديد ذلك العدد من الصواف سبعة أشواء له علاقة بسبع سماوات فمن يدري أنك إذا قفت الصوافة مجنحا لله قلبك من كل شيء أن شاء الله الذي تخلق تحليقات اخرى فتصعد الى ان تكون في ملء اعلى وتستقر في سبع سماوات ذلك هو لذلك نقص قول البيت وله في معنى اخر ان يحث الاتحاد الذي هو رمز الاحرام الذي منع ثوائقه لها والغاها ولم يجد إلا شيء واحد هو اننا جميعا عبيد لله إذا ما الحرم له أبواب متعددة وكل ذات يكثر منه قادم قريب منه أيبدأ كل واحدا من الحيث دخل إذن لن خرمت الوحدة فلا بد إذن من أن تكون البداية من مكان واحد حتى لا تنخرنا الوحدة البداية من مكان واحد كانت بدايته من الرسم المثيل الحجر إذن فالحجر الذي نستلم له تعظيمين تعظيم على أنه من التعبة ويصاف قوله وتعظيم آخر من أنه جعل بداية للصواف آه. إذن فلذلك شرع الله لنا أن نستلم وهنا يجب أنك في الوقفة الإيمانية الوقفة الصديقية أولا والوقفة العمرية ثانية ما هي الوقفة الصديقية الوقفة الصديقية حينما حدث أبو باطر رضي الله عنه فقيل له إن صاحبك يدعي أنه ذهب إلى المسجد الأطفال وعاد في الميلة انظروا إلى إيمان أبي بك انظروا إلى صديقية الإيمان فيه ماذا قال؟ أقال ذلك؟ قال نعم قال إنسان قد قال فقط صدق إذن لم يبحث في معقولية الأمر ولا في حمل الأمر على أن العادة تجري به أو لا تجري به. لم ينافش ولم يوقف عقله ولذلك استدل الاستجمال الجامع المانع الرائع اللي معناه إنني لو, لو أحانت دي وأعدت بحسخة عقلي ألغيت عقلي في إنني صدقت في خبر السماء فأنا صدقت في خبر السماء أنا أصدقه في أن رب هذه الوحية أنا صدقت دي الوحي ونجل الوحي التنوعية ونجل الوحي فإنجا قالني إن رب الوحي أخذني وجعلني في ذات المصدف العرجة دي إلى السماء ما في هذا من العجل أوه. تلك خديثيات الإيمان تستقبل الأمر وكل عمل عقلها فيه أنها تشتقه فقط أقال أو لم يقل إذن فليس النقاش العقلي فيما يبود أو لا يبود يمكن أو لا يمكن أهذا في قانون المواميس أو لا يتأكد نضحف هذا البحث ولذلك في سلمة قال ولكنها تريد أن تأخذ الباحثين على غرة يقول لك لا تكن ممن يعرف الحق بالرجال ولا تنكن ممن يعرف الرجال بالحق اقول له بكلمه حلوه وجميله وصحيه ولكن لا حرى ان محمد والرسل مش من جنس الرجال العاديين لانهم مؤيدين لحاجه ثانيه فانت تقول هذا في ما دون يعني ايه اعرف الحق بالرجال اقول له لا انا اعرف الرجاله بالحق ولكني اعرف الحق برسول الله ان ان اهل المثل إذن فرسول الله لا يدخل في قضية لا تعرف الحق بالرزال ويعرف الرزال بالحق ليه؟ لأنني افترضت أنه رسول ولذلك من العجيب أن هناك يناقشونه في تصرفات صدرت منه يقول لك زوج, زوج تفعة عمل كذا الله. انت بتنقش ليه؟ أنا صبت أنت موازين الكمال من نفسك ثم تأتي إلى أفعال الرسول لتكيسها على الموازين التي صنعتها أنت هذه أحالة لان عمله هو الكمال فلا تقلب الموزولة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 هو فعل الرسول له ما دام الرسول قد فعل وأنا أعتقد أنه رسول وخادق في التبليغ عن الله وما ينطق عن الهوى والله حكيم لا يأمه إلا بما فيه قلي إذن فأنا أأخذ الأمر وأستقل فعل أو لم يفعل ولكن حينما يأتي له إنسان لناقشه يقول له يا ابن الخصار قلت إنه حجر لا يضر ولا ينفع أنا أقول إنه ينفع جعله الله نتع قال بماذ قال إنه يشهد لمن استلمه يوم القيامة يشهد لمن استلمه يوم القيامة إذن فالمراد من ابن الخطاب النفع الذاتي نفع النفع الذاتي فأنا إذا قلت إن المأدى نافع بذاته أبقى أشرفك هو ليس نافعا بذاته إنما نافع بما أودع الله فيه من نافعه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 بعد ذلك ننكش مسألة الأخرى أن الحق سبحانه وتعالى فينما قال ليشهدوا منافع له هو قال ليشهدوا منافع فعله وإذا قال ليشهدوا منافع له يجب أن نؤمن بأن هناك منافع فالذي يذهب ليحذر ثم لا يستشعر نفعا له في ذاته لجب أن يراجح حد لجب الحد ما كانش حد من وصفات الله لأمن مدم أن يشهد منافع لهم يبقى لابد أن توجد فيه منافع فالذي لا يجد سيئا من المنافع في ذاته إشراقا قماقونا أو تنويرا أو رضا أو, أو إلى أخر يقول له والله راجع أعملك في الحج لازم تكون في حاجة من العناصر دخلت في ذلك الحج وإلا فمدام الحق قال ليشهدوا منافع لهم فيجب أن تكون هناك منافع والذي يدلني على ذلك أننا نجد أكثر الحديث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 لو لم تحفهم إشراقات وتجريات فيروا أنفسهم غير وجودهم الأول لما عادوا, ذلك لما عادوا إلى ذلك مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة والعجيب أن الكثير منهم يحاول أن يطادع دولته ويحتلف يخرج من أي بلد ويحاول أن يخذ سياحة ويحاول أن يخرج دعوة ما الذي يدعوهم إلى ذلك لو لم يشاهدوا شيء في نفوسهم وأنه حين يكونون في الحد يكونون أناسا غير عاديين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 إما أن يكون مقام إبراهيم في كل الآيات البينات أو إن أهم هذه الآيات البينات ما مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم الحجر الذي كان يكف عليه حين أراد أن يرفع قواعد البيت حجر كلنا رأيناه طب ولماذا وقف إبراهيم على الحجر بيرفع البيت؟ كان يكفي ليؤدي أمر الله أن يرفع البيت على أقصى ما تطوله يدان ويبقى أدى التكليف كذلك لكن إبراهيم كما قال الحق فيه أمة أمة يعني جانا لكل فطر الخير وكما قال الحق فيه اقبل على التكليف اقبل بشوق وإذ ابتلى إبراهيم ربزه بكلمات فأتمهون أتمهون يعني أداهون كما يحب الله أداء مكتن أداء مكتن مش أدأ كما يقولون بر وعتر ليحرد من المسؤولية فلما أمل أن يرفع البيت أراد أن يرفعه على أقصى ما يمكن من الحيلة فرفع إيده انتهى ولكنه يريد أن يرفعه شيئا آخر كيف؟ ما كانش يعرف نظام الثقالات اللي موجودة الآن دا إذن فلابد أن يفكر ويحتال ليرفع البيت هو وابن إسماعيه يجب بالجهد يقدر يشيل هذا الحجر لأنه مدى ما يرفع البيت يرفعه بقدر ارتفاع هذا الحجر الحجر سينتقل أمام كل رفعة أمام كل حجر سينقل الحجر يبقى لازم يكون الحجر في استطاعتهم باتنين ليحملوه وينقلوه ليطوفوا به حول البيت يوضع الحجر ذه والبعض الحجر ذه إذن فلا بد أن يكون الحجر على طاقة الحمل منه ومن ولده إسماعيل إذن فاحتيات إبراهيم وأداء للتفليش لم يكن بقدرة استطاعات مد يدي بل أراد أن يحقق التفليش حتى بالإحتياج فاحتيال وجاب الحجر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 لا أن يؤديه نفياً من المسؤولية. وكذلك يجب أن يكون المؤمن حينما يأتي ليشهد هذا المشهد أن يكون اقباله على التكاليف إقبال الشوق إقبال الحب اقبال الرضا هذا ما يحييه مقام إبراهيم وبعد ذلك يأتي شيء آخر هذا الشيء الآخر هو السعي نسع بين الصفا والمرض نعم ليذكرنا بحادثة هذه الحادثة ليست تاريخاً فقط ولكنها تاريخ يعطي واقعا ويعطي حيوية لكل الأجال ويجب أن يتمثل في رأس كل جيل وفي رأس كل فرد من الأطراف ذلك الجيل إيه القضايا دي القضايا الأولى الأسباب المسببات. كل غرور الإنسان وتضيان وتفر كما قال الله كلا إن الإنسان ما يطغى أمرأه استعمل حينما يجد الأسباب في خدمته وحينما يجد الأسباب أعطته ولذلك قرون قال ماذا قال قرون انسي في فيه على علم انسي في على علم يعني الأسباب هي اللي عمله يوم الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضع عبده المكنس في منطقة من المناطق هذه المنطقة تؤدي أيضا إلى التوازن الإنسان التوازن الإنسان إيه وهو أن الإنسان يقبل على الأسباب على أنها أسباب مخلوطة لله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 نقول اللعاء أهو المؤمن المكلف صحيح رتابة في رتابة النواميس وفي نظام فيه ولكن لا يعني ذلك أن النواميس خرجت من قدرة خالقه بل خلقها بقدرته وهو مسيطر عليها بقيم يد وسابقا كلنا إن هذه هي منطقة المعجزات المنطقة التي تأتي فيها المعجزات المعجزات خرق للنواميس خرق للعالم حتى نعلم أن ذلك الرسول التي جرت, الذي جرت على يدي هذه المعجزة لا يمكن أن يكون غير الب... الب... الكلام من عنده ليه لأنني مثله ومدام أن نمث أنا مقدرش عليه يبقى من خلق النس هو القدر ففهمت أنها معجزة إذن فالمعجزات إنما جعلت خرقاً من نوامي لتدل على صدق الرسل فيما يبلغون بها عن الله هذه المسألة مسألة السعر هاجر حينما جاء بها زوجها إلى ذلك المكان دواد غير ذي زرع عند بيته المخرب كان معها رضيعه وبعد ذلك أراد إغراهيم أن يرج مدم بواد غير ذي ذر إذا قيل بغير ذي ذر يعني ليس فيه شيء من مقومات الزر إنه أول حق المي يعني ليس فيه من مقومات الموجود إلا الهواء فلما جاء لي أنصرف قالت له أجئت بنا هنا بأمرك وبتفكيرك أم بأمر الله قال بل بأمر الله انظروا إلى ردها وإلى منصفها الإيمان قالت إذن لن يدعنا فهي فقط أرادت أن تطمئن على أن ذلك فكر البشر أن توجيه الحق انفت كم فكر البشر يناقش سيد من من هل نأكل من نشرب من ايه نكسبناش نعضو ايان فحين قال لها لا من الله انتنعت هذه الأسئلة وقالت إما داما من الله إذا فلم يدعانا لكن نواميس الأشياء وأسبابها لا يوجد فيها ما يبشر بالإقامة لكن هي نسبتها إلى ميه إلى ربنا مثل اللي بيرزق من غير عساب ولكن ذلك الاعتماد بقولها لن يدعنا بعد ما ثبها إبراهيل أوقفها في موقف المتواتل يدعنا أعدث لا بأسباب البشر وبطاقات البشر ذهبت لتطلب الماء إذا كست المسافة بين الصفو المرض وضربتها في سبعة أشوار فأمت لها ثلاثة كين ونصف ثلاثة كيلو النص دي أقصى ما يمكن لبشر في سنها إنها تسعاه وتدريه يعني عملت على آخر طفتها لحد من أجد ولكنها لم تجد شيئا كانت تتهم نفسها في كل مطلع على الصفحة أو مطلع على المرض وتقول لعلي لم أرى لعلي إذا طلعت المرض الثانية أجد فلم تجد شيئا سبع أشواط كفاية جدا ليرهق من في سنها فذهبت كثيرة البال لأن الأسباب لم تعتقد وبعد ذلك لما ذهبت بأي أمام قضيتين قضية الأولى لم يدعنا إيمانا وقضية الأسباب ما توكلتش إذن فتيه توكل ولا يوجد فيه تواصل توكل ما ينعش من الأخذ بالأسباب التوكل يقول لك يعمل بالأسباب وهذا عملت بالأسباب تبقى أنهيت مهمتك ليه؟ قال لك لأن الأسباب إنما هي يا الله الممضوع هذا بالعطاء لخلقه ما تفسنش الأسباب عن الله فإذا كنت تترك الأسباب تترك يد الله الممدودة بعطاء الأسباب وبعد ذلك تطلب زيادة الله تقول يا رب أكلني نقول له لا انت رددت عطاء الله بيده في أسبابه وزيادة الله ما تتدخله بأه إلا لمن اتنفذ أسبابه ولذلك الناس كتير يقول له أنا أدعو الله بضراعة في الشيء الفلاني فلم يتحقق نقول له يا أخي انت تدعو عن طرف انت لا تدعو عن ضرورة ومن يدريك أن الله أعطاك حين منعت أنت تطلب الخير من حيث تعلم أن ذلك هو الخير والله يمنعه لأنه يعلم أن الخير لك في أن يمنع إذن فالله أعطاك الخير بعلمك ولم يعطيك الخير بعلمك أنت ويبعي الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولة وأيضا تدعي عن غير السراء قد تدعي وأنت غافل عن أسباب تؤدي لك المسائل وهو الأمن يجيب المضطر إذا دعاه فإيه يجيب المضطر ولكن من هو المضطر هو الذي استمتد كل أسباب الله وبعد ذلك يخفضه مضطر أما نحن فلا ندعو عن الطرق وأما نحن فنبع عن طرف وأما نحن فنبع عن تواكل والله لا يحب منا ذلك وبعد ذلك حينما تز تقول لن يدعنا ذلك الطانور ثم تسعى سبعة أشواط مقدرة ثلاثة كيلو نص ذلك الطانور ثم تعود بعد سعيها مكدية لا شيء معها وبعد ذلك يوجد الله لها الماء عن ذريج ليسف من حيث لا يستفق إذن لم يدعها ليأسي السعي لها بالماء وإنما ردها إلى القضية الإيمانية الأولى لماذا؟ لأنها في قانون الأسباب استنفجت كل أسباب طلطات البشر ثم عادت إذن لن يدعنا يأتي مدلولها ويرزقها الله من حيث لا تحتفظ مبدأ الإيماني فإذا منتقلنا نقنة أخرى وجدنا أننا نذهب إلى عرفات نعم القلب تجمع تلغى فيه الفوائق والأجناس والألوان واللغات والطبقات لكن مكة حين تستقبل ضيف الله ووفده الى اليها الوفود تأتي تباعه فهذا الوفد يأتي محرما صحيح ومتحد في اللباس لكن يؤدي النصف بتاع العمر ثم يتحلم وبعد ذلك يعودون الى ايه الى ملابسه اذا فمكة لا تشهد الموظرة الجامعة الواحد كل فوق جد وأدى نسك وانتهى وبعد ذلك نبث العادي وبعد ذلك نبث العادي وأراد الله سبحانه وتعالى أن يردهم مرة ثانية إلى التجرب وأن يكون ذلك الرد له الجميع وأن لا يكون في دمية تحجب هذا المنظر الجميل بل يكون في واده بحيث يترى أن نات جميعا أمام ذلك الجمال الجامع أمام ذلك الجمال الذي لا توجد فيه وحدة إلا وحدة العبودية وكلهم جميعا ضائعون خاضعون مبتهلون إلى الله ترفعون أيديهم إليه جميعا وتجد كل واحد في شغل عما حوله بنفسه لأنه أمام رب وفرصة في أن يدعو الله سبحانه وتعالى منظر يأخذ بالقلوب منظر يأخذ بالعيوب كلهم جميعا بيره كأنها أجنحة الملائكة البيضاء كلهم جميعا مرافعين الآيات كلهم جميعا ملبين متظاهرين لبعض الأبنية مستكراه الشؤى مش حقباه إذن فكان بد أن ينتهوا إلى يوم المشهود يوم... وذلك عرفة يتعرف فيه الناس ليس كل واحد آج في حتة ليس كل واحد آج في حارة إذن ذلك هو الموقف الذي يتجلى الحق به يجيه بالمغفرة على خلقه ويرجعهم إلى, إلى ديارهم من ذنوبهم فيوم ولدتهم أمهاتهم وبعد ذلك يأتي المنسك الآخر نذهب عند ذكر الله في المشعر الحرار وبعد ذلك نذهب إلى منا لنرجم الشيطان نعم لنرجم رجل الشيطان رجل الشيطان رمزية أيضا إيمانية أخرى هذه الرمزية الإيمانية كما نقول وسائل التربية الحديثة وسيله من وسائل الإضافة جعل الله رمزية الشيطان حجرا حتى يستطيع الإنسان أنه يكون باحتقاره أو بالجراء بعمل مادي أن نحتقر بعمل قلب وأن نقوم بعمل قلب ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن نري خلقه كيف ينفعلون على شيطان لا أظن أن واحدا من الدنيا خلا من إغواعه ولا من نزغه ولا من وسوتته وإنك لتتعجب حين تجد الانفعال من الناس أمام ذلك الص... أمام ذلك الصلم المرجوع لماذا تت... تجد انفعالا قويا بحيث واحد يزيد عما طلب من. واحد يأتي بحجر فوق المطلوب منه واحد يأتي بمداث يدك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 نقول إذا ذلك نقول لك مثلا ثلاثة نتردد نعم لأن هذه المسألة في هذا المكان بالذات لها أصل تاريخي لها أصل تاريخي عقدي فسيدنا إبراهيل حينما يرى في النور إن الله يأمنه أن يذبح بنا ذا بشكله مسألة صعبة وهو اللي يذبحه طب لعل الله يجري فيه قضاء وفلاسكة واحد ثاني منوته حتى بجيله إنما هو يذبحه هذه المسألة فقط لابتلاق ان يرى في المنام اني وفي المنام باذن ولي سائل لوحده يعني لو كان واحد مش حريص على أن ينفذ يقول لك ضرر لرؤيه اديلها الى ان ياتي امره صريح انما في المنام وابنه وهو يصحو فيه مساله تلقائيه فضيله وبعد ذلك ما يكون يكتب الموقف من الاب والموقف يا بني اني ارى في المنام اني اصبح فانظر ماذا ترى فقال لها ابتي ستجدوني إن شاء الله من الصادرين شيء معلومة الإبز للأرض على أداء واجب الله قال قلب الأبوش كيف يشين ابنه في هذا كان يقضي على غيره إذن يقوله العملية دي ولماذا يخرج ابنه من الدنيا وفي قلبه ظلم أن أباه قتله ويجعل لي هذه الوسيلة ما يفهمه أنه حين قتله كان قربا للماد فالولد يتقبل على أنه بلاؤه يبقى ذاهب إلى الله وهو واسق من جزاء أبيه عليه وواسق من جزائنا فيه عليه يمكن واحد تاني كان يقوله يفجأ شعوره ما يفكر. يقوله لا هذا كلام غير إيماني الكلام الإيمان غير كده الكلام الإيمان اللي لهو ما يعرفوش أنه مقبل على الأمر ويساب على قوله يا أبا تفعل ما تؤمر ويساب على قوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين وبعد ذلك نأخذ من هنا جزئية أن إبراهيم لم تمر هذه المسألة بسهولة للشيطان مدخل واسع فيها فهو حينما يرده يأتي له من جهة له ويرده يأتي له من جهة أخر يرده يأتي له من جهة أخر إذن فهي محاولات هي حواطر تأتي ليه لإبراهيم هوته وهو كائد فلا بد ان تكون هذه الاماكن اللي موضوع فيها الجمال اللي احنا بنربها دي اماكن كان ابراهيم يقف فيها في المسألة امام تمزلقه الشيطان اللي يرضى فكانت هذه الاماكن بوضع الحجر دي فيه ونرجوها اذانا باننا نتابع الشيطان في كل خطواته لنرجمها فقط سبقه أن قلت واحد في اكثر مما اختل بس ومع ذلك وقف من الشيطان مثل هذا مثل هذا الموقف وايضا حين ننتقل إلى ذلك يجننا على قضية ايمانيه هذه القضية الايمانيه وان الحق سبحانه وتعالى لا يطلب تعذيب عباده وانما فقط يبتليه الابتلاءات اللي هي اليقين والايمان لولا الابتلاء لتساوى الناس في الايمان كانت اصبحت مساله يعني سهله أحسب الناس أن يطرقوا أن يقولوا آمن وهم لا يفتنون آمنت قد اختبار وبعد ذلك يجري الله قدره وقضاءه على خلقه ولكن الناس لا تفهم عن الحق حكمته فتتمرد على القدر جدعا وحزنه وقد يقولون العياج بالله سبطا فيقيلون على أنفسهم أمد القضاء ولو أنه قصر على نفسهم أمد القضاء بالرضى والتسليم به لرفعه الله إذن لا يرسع قضاء من الله على عبده حتى يرضى به إن لم يرضى سيظل القضاء إن رضي يرتع اقرأ قول الله إن شئ فلما أسلم وكله للجبيل وناديناه أن يا إبراهيم قد فبدكت الربيع إنا كذلك نزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم إذن نذكر إذن هذا الموضوع لو أن هذه المسألة بقيت في البشر وأن الله يطلب من بعض عباده أن يتقربوا إليه بذبح أبنائهم سيعيش عباد الله المؤمنون به كل واحد في وجه لماذا؟ لأن الطلب إذا لم يكن محددا من واحد شاع ذلك في كل واحد فكل واحد سيعيش حياته مع الله وهو خائف أن يفجأ بهذا التكليل إذن مسألة الأمفزعة بالنسبة لألوى قلوب الآباء بالنسبة للأبناء ما دام في قيش مفزعين كده يبقى إبراهيم برضا وتسليم وتسليم ابنه لحكم الله ورفع ذلك الحكم عن الانسانيه عن الانسانيه كلها وما دام رفع ذلك الحكم عن الانسانيه كلها يبقى إبراهيم واسماعيل برضا عن قدر ربوث رحم خلق الله جميعا رحم خلق الله من أن يظل دائما مشغولي البال أهيبتليني الله ويفتنني بأن يأمرني بذلك حلدي أو لا يبتليني ومدام المسألة شائعة يبقى كل فتر من هذا سيدور في رؤوس الناس أجمعين فكيف إذا جئت هنا لا تشهد منافع لك وأنت قد اطمأممت على أن الله لا يبتلك إن في شيء من الأشياء فإنه لن يبتليك في هذه المنطقة المهجعة المهجدة أبدا إذن تلت هي المنافع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 ولا بمثل هذا الجن الناس يجتمعون من جميع أجناس الأرض جميع الألسل جميع الألوان تجباعهم رب واحد وحدث دورات مؤتمرهم ده في زمن واحد وفي مكان واحد ونؤمن برسول واحد وبمعجزة في كتاب واحد وبعد ذلك يفتزيدون إلى الله في لباس واحد وبشعار واحد وإلى قصد واحد في هذا الجلال تذوب العصبيات وتذوب العنصريات إذن فيجب على المؤمنين أن يتنبهوا جيدا إلى فوائد تلك الشعرة وأن يستعيدوا تاريخهم وأن يستفيدوا منها فائدة تقلصهم من المآذف التي يعيشون بها ويجب أن يكون كما قيل حج فردي كل واحد يعتبر إن ندنسك وأداه وانتهى يجب أن يكون كل واحد منا. حريصاً على أن يعلم كل شيء عن إخوانه المسلمين في الأرض أن يعلم آمالهم أن يعلم آلامهم أن يعلم العقبات التي تقوم أمانهم حتى يمكنه أن يفعفهم بالرأي أو بالمشورة أو بالطاقة أو بالإمكانيات وبذلك يصيح كل مسلم وإن كان أقلية في بلد لا يعز نفسه إلى الأقلية التي يعيش فيها ولكنه يعز نفسه إلى أكثرية منه منبثة في جميع الأرض وأنه حين يقول آه تيلديه جميع المؤمنة في الأرض وإذن لا يكون معزولا أبدا عن العالم بل له من قوة الأفراد وقوة الشعوب وقوة الأمم قوة تجعله يقف على أرض صلبة ولا يهين أمام أي تهديد يخالف منهجه ولا يخالف دينه ونحن إذا نظرنا إلى خصوم الإسلام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 القرآن صارها فتريا وعقديا ومكة طبقتها تطبيقا عمليا ولذلك يأتي وليام بي فورب بالك راب ويقول لن نهدأ أبدا حتى لا نرى القرآن ومسه في بلاد العرب أدحسين اتنين. حين يكون ذلك فسنرى العربي يتدرج في سبيل الخضارة التي لم يمنعه عنها إلا محمد وكتابه إذن فهم يعلمون أن الحضارة هي رأس الحرب التي يدخلنا بها الإسلام نعم لأنها الغلاف المثنون الذي يصدر إلينا فيه كل مبدأ منحرف كل مضيئة ضلال كل وسائل الحلال ولكن إعلامنا لا يفيق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 فكلنا يعلم انحراف وسائل الإعلام في كل الدنيا الإسلامية وما لم يتنبه الحاكمون إلى الأمر إلى أن هذه الحضارة المزعومة التي تصدر إلينا إنما يراد بها أن نفرد عن منهجنا وقد أخرجونا فعلا وعزلوا دين الله عن منهج الحياة في الأرض ولم يطمئنوا إلى ذلك فإنكم إذا نظرتوا إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى ماذا وقفوا؟ وقفوا من خلافة مع أنه كانوا يسمون تركيا الرجل المريض ومع داءه ومع مرضه فلم يفرق ولم يرضى على أن يوجد بل حاولوا أن ينغوها وخدعوا مصطفى كمان وفعلا ألغوا وكان من شروط الإلغاء إنهم يستبدلوا التشريع الإفلا بتشريع تاني وأن يلغوا كل مظهر من مظاهر الإفلا وقسموا الأمة إلى أوصال موزعة الاحتلال وبعد ذلك كل قوم احتلوا مكانا أذلوا واستعبدوه وعملوا في برامج تربية والتعليم ما صنعوا وبعد ذلك حينما تنبه بعض الناس الغيرون قامت صدرات التحرير في الأرض نعم قامت ثورات التحرير تريد الاستقلال وفعلا كان الاستقلال ولكن للأسف كان الاستقلال عمان كنا نظنوا أن الاستقلال تكون عن الغاصدين نعم هو شكلا كان استقلالا عن الغاصدين ولكن لهم نفذوا مخططهم أيضا بخبص وبمهى فماذا فلان؟ كان استقلال بعض الشعوب عن بعض كل شعب بأخلية الوحيدة كل شعب بأى أم الوحدة كل شعب بأى دولة وحيثوا جدا على أن ينموا هذا الاستقلال استقلالنا عن بعض فيجب أن نفيق ويجب أن نفتعيد تاريخنا ويجب أن نفيد من هذه الشعيرة التي تجمعنا جميعا بذل العبودية إلى رب ويجب أن نفهم جيدا لأن الحق سبحانه وتعالى لا يتلف أحدا فوق استطاعته ولا تدون أننا في معرفتنا اليوم يراد منا أن نكون عندنا صواريف وأن يكون عندنا قبلة جرية وأن يكون عندنا قبلة نووية لأن خصلنا عندهم تلك مسألة ربما كانت إمكانياتنا لا تعطينا ذلك الحق لا يصلب منا إلا أن يعد لهم ما نستطيع في استطاعتنا. وبعد ذلك ستكون من جمس المطرر لأنك اجتنفزت كل أسبابك وعلى قدر استطاعتك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 أن يدلنا على هذه المسألة ذلك الكند الإيماني يدلنا عليه فبعد ذلك شرح الحق معارك بين أنبياء وبين خصومه وبعد ذلك إن هزم الأنبياء في مواقع وأصابته المصائف فلما عرض القرآن لنا ذلك قال إياكم حينما تصابون بانكساره أو بهزينك وبعد ذلك يخضعكم أحد من الكاثرين لك أنا أعينك أنا أسعدك اعرف أنه ليس سيسعدك إلا بثمن وإن كان الثمن سيكون مدار الآن ولكن لا بد أن يكون بثمن احضر ذلك ماذا يكون الحق في ذلك؟ قال وكأي من نبي رتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضاعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ماذا فنع وما كان قوله إلا أن قال ربنا ارسل لنا ذنوبنا وإسرى فلا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الخاسرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآثرة والله يحبه المحسنين يا أيها الذين آمنوا أدت أدت بل إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين به أفك أن يقول لك عدوة أقوى منك عدوك يملك من الأسلحة عدوك ترمي نبتك في مواقف التهلك لماذا؟ لأن الله وإن كان الله ليس ضروري علمنا جنوده إيه قال أعطانا بس إشارة عشان نطمئن ألهبه المتفوقين عليك في كل ألوان السلاح أن لي عملية واحدة بس هعمل سألقي في قلوب الذين كفر الرعب وحين يلقى في قلب عدوك الرعب ماذا يجديه سلاحه وماذا تجديه قوته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 ومن يدر أن ذلك الفطور مع ذلك السابق أن يكون الجميع متآمرين علينا ليصلوا بنا إلى ما لم يصلوا إليه من قبل الله أسأل أن يوفقنا جميعا إلى حسن الفهم عن وإلى حسن التمثيل منهجه وأن يغبط على قلوب جنودنا في ميزان القتال وأن يقذف الرعب في قلوب أعدائنا وأن يديم الصفاء والمودة بين ولاة أمورنا وأن يزيدهم مددا من التوفيق ومددا من التكتل ومددا من الاتحاد والسلام